فضيلة الشيخ عطيه وما حكم الدين فيما نراه في بعض حلقات الذكر من الضرب بالدفوف والمزامير وغيرها نقل القرطبي عن أبي بكر القرطوشي رحمهم الله تعالى أنه سئل عن قوم يجتمعون في مكان يقرؤون شيئا من القرآن ثم ينشد لهم منشد شيئا من الشعر فيرقصون ويطربون ويضربون بالدف والشبابه هل الحضور معهم حلال أم لا فأجاب مذهب الصوفية أن هذا بطالة وجهالة وضلالة إلى آخر كلامه قلت وقد رأيت أنه أجاب بظفظ غير هذا وهو أنه قال مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة وما الإسلام إلا كتاب الله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 كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساجد وغيرها ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم وأن لا يعينهم على باطلهم هذا مذهب مالك والشافعي وابي حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة المسلمين والله أعلم